ناس 117. وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت 118. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر